قافلة البدر الداعية. أسبق ملاطفية الشيخ يقول السائل: كنت في بعد عن الله وأريد التوجه للاستقامة، ولكن لي أجد المصاعب فلا رفيقين ولا أهل، ثم وصيتكم لي أسبق الله. أصيق نفسي بتقوى الله عز وجل، وأن تعلم أن الأعمام ربي الله وأن الإنسان لا يأمن أن تأتيه منيته بين عشية وضحاها. أصيكا تنجو بنفسك وأن تنيب إلى ربك وأن لا تذالي بصديق ولا بحبيب ولا بقريب من الذي قال إن الهداية تفتقر إلى أحد يكون معك هل يضرك إذا كان الله معك ألا يكون معك أحد قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين معك ربك لمن تريد؟ تنيب إلى الحي القيوم تنيب إلى ملك الملوك وجبار السماوات والأرض وإله الأولين والآخرين من بيده حياتك وموتك وغناك وفقرك وذلك وعزك ومهامتك وكرامتك بيده كل شيء سبحانه وتعالى أتخشى إذا اهتديت أتخشى إذا التزمت إذا كنتم تعيش الآن ما تعيشه من هذه النعمة وأن تعص الله عز وجل فكيف إذا أطعت الله عز وجل لا يسوء ظنك بالله فوالله لإن أطعته وأحببته لجعل لك من أطباق السماوات والأرض فرجا ومخرجاً ولو كنت الوحيد في أهلك وأسرتك وعشيرتك وقومك فإن الله سيؤنس وحشتك وسيقوي قلبك وسيثبتك بتثبيته سبحانه وتعالى لا تباري وعليك أن تقبل على الباري وأن تصلح ما بينك وبين الله عز وجل وما يدريك فلعل الذي تراه نحاولك من, من العصاة والمذنبين من الأقربين، لعل الله يهديهم على يدك. ألم تعلم أن هذا الدين كان في ظلمة كهف وغار نزل به الروح الأمين أنا قلب سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. وانظر كيف ساد به الدنيا وأصبح اسمه في الألفاء أشهد أن لا إله إلا الله. قل المؤذن أشهد أن محمد رسول الله. هذا دين الله. والرحمة بيد الله والعزة من الله والكرامة من الله فأقبل على ربك ما خلقت إلا لهذا خلقت لتعبد الله فإياك أن تستوحش وإياك أن تستقل نفسك وإياك أن تحتقر نفسك بطاعة الله عز وجل أبدا بل اعلم أن الله سبحانه وتعالى سيرفعك من الضع ويعزك من الضلة ويكرمك من المهانة ويجعل لك خالفا وعوضا منه سبحانه وتعالى وهو خير الخالفين سبحانه وخير من يخلف ويخلف على العبد كل خير في دينه ودنياه وآخرته فأبشر بكل خير من الله إبراهيم عليه السلام وقف على قوم كلهم من الأقرضين والأبعدين ليقول لهم قولوا لا إله إلا الله فعاداه الناس عن بكرة أبيهم كلهم ضده وآخر ما يكون أن يجتمعوا لقتله وهلاكه وتوقد النار نصرا للآله والشرك وعبودية غير الله عز وجل ويرمى في هذه النار وهو كامل الإيمان كامل الإيقان في العظيم الرحمن وقال كلمته حسبنا الله ونعم الوكيل فقال الله تعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم تأمن أولا خرج من أرضه فقال إني مهاجرا إلى ربي سيهديه خرج من أرض أبيه وقومه وعشيرتي فأبدله الله الأرض المقدسة أرضا أطيبا من أرضه وأبرك من أرضه ثم أبدله الله عز وجل فجعل ذريته في البيت الحرام انظر كيف خلف الله لها في الأرض ثم بعد ذلك جعل له لسان صدق في الآخرين وأعطاه جعل ذرية في ذريته النبوة والكتاب كل خلف من الله خلف للموحدين والمطيعين إياك إذا كنت في طاعة الله أن تشعر بذلة وإياك إذا كنت في طاعة الله أن تشعر بضعف وخور ولو أن العالم كله والفتن أحاطت بالناس فاعلم أنك أعز الناس بالله وأنهم إذا استغنوا بالدنيا فإنك أغلى ما تكون بالله وأنهم إذا اzessتعزوا الياق بمعصية الله فإنك أعز ما تكون بطاعة الله عز وجل لا تشعر بالضعف هذا الخور وهذا الانهزام الإنسان بمجرد أن تأثي فتن ومحن ينتنع من التوبة أو يكون على طاعة ما ينتكس كلا والله إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا والله لا يضيع أجر المحسنين ولا يضيع عباده المتقين بل هو سبحانه وأرحم الراحمين أوقف ما يكون بهم وهو سبحانه يدبر لهم ويكيد لهم ويحفظهم سبحانه وتعالى ويكلأهم فكن معهم لا تكن مع غيرهم أبشر بكل خير وأقبل على الطاعة والالتزام ولا عليك من الأقربين والأبعدين ومن أناب إلى ربه فهو من المفلحين نسأل الله بعزة وجلاله وعظمته وكمان أن يثبت طاعتنا أن يثبتنا على طاعته نسأل الله بعزة وجلال يثبتنا على طاعته ومحبته ومرضاته اللهم اهدنا هداية الأبرار وسكتنا سبيل الأخيار والطبنا في الليل والنهار وحشرنا في زمرة المصطفين الأطهار يا أرحم الراحمين يا من أنت الله الواحد القهار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين